في يوم 29 نوفمبر سنة 1965 سجل عباس البليدي قصيدة النور شعر عبدالله شمس الدين لحن أحمد عبدالقادر نستمع إلى التسجيل الأول أنا في ليل حياتي ندمت الحيرة شديدة. أنا في ليل حياتي ندمت الحيرة شريدة. قعدتني سبحاتي في متاهات البعيد أنقب الفجر بوفقي بنت والشوق فطلع شمس ودق باب قلبي بالبكى وانشرت I'm here in my heart, a sweet gulbub I'm in my heart, a sweet gulbub I'm here يجهل لحم ربما أقصره عني أنه طين وماء وأنا أهوى الضياء <مم> لست أدري كنها سري وأنا قلب وروم لست أدري كنها سر، هو أنا قلبه في فضاء من طمور، فاستعيا شمس بك. ان اخو لدي في الدقه وانا اخشى الفناء انا في صحراء ذاتي حياة أنا في صحرائي ذاتي حيارتني, حيارتني خطواتي وطغتني ظلماتي لست أدري, لست أدري ما حياتي فطوعي شمس اليقين tro leqen الحزين ح Ba de de la la zo